يا بني يا يا بني يا يا سنا فيه مقولتين يا أنت أولى في الحشام مهجته من من عظريات تسعد القلب الشجية. أنا أفاديك بروحي قوى ولا ما لدي ما أحيي له زمانا يوما كنت صبيا ضحكا ترنو إليا أين من قد كان أنسي بدت لا ألقى من الذي ألهاك عني أهي الدنيا دنيا أي جرم قد جنيت كي ترى عني غنيا ألسيت المد يوم كم يوما نسير لو كنت لي عندي وفييا كم ركبت صعاب حدثان ولكم جاهدت كي ما تنهل السنين ولكي ألقى أمامي رجلا جلدا قويا راقيا مثل هي ورجع إليها فلتعود لي يا حبيبي مثلما كنت نقيا علني ألقاك يوما قبل أن عنك قصيا ربي تصفح عنه أخو أهدنا الجسرية راضيت اليوم عنه ربي فجعله رضي ربي فجعله رضي يا بني يا يا بني